حديث الهدى أحبابي تذكرة لأولي الألباب وحديث الهدى الهدى قد وحد رب الأرباب قد وحد رب الأرباب ودع للحب الانسان ماذا غيبه اذ غاب الهدو هدو تذوق ماذا غيبه اذ غاب الهود هود ساذوق عذاب أو يسبحه الملك عقاب أو يسبحه الملك عقاب من ينجيه سوى مولانا قال أحبت بما لم تعلم جئتك من سبأ أتألم قال أحبت بما لم تعلم جئتك من سبأ أتألم يعبد غير الله الأعظم يعبد غير الله الأعظم وامرأة تحكم ذكرانا ويقول الداعية الهدهد الشمس أو قمر نسجد ويقول الداعية الهدهد الشمس أو قمر نسجد والكون يوحد لا يعبد إلا من خلق الأكوان سمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيدي، أسمعتهم يا لحن وجودي. قصة داعية التوحيدي، أمت متعانى بمزيدي، أمت متعانى بمزيدي. أفعل لكن ليس الآن سلمان. ستنام على الذكر فاطم توقظنا للفجر خذ يا سلمان خذ يا سلمان بيد عمري موعد نومكما قد حاج